الله نور السماوات ولرد مثال نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دوري يُقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيع ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت ذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوم ولا صال رجال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 أو كظلمات في بحر الجيّ يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطِّرُصَاتِ كل قد علم صباته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير